وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كَ غَنم فَلْ يَسْتَعفِف وَمَا كََ فَقيرًا فَلْأكُلْ بِالمَعْروف وَمَا كَ فَطًا فَلَْأكُل بِالمَعرُوف فَإِذاَا دَفَعَةُم إلَيْهِم أَمْوَلَهُم فَأَشْحِدُ عَلَيْهِم وَكَفَابِ اللَّهِ